أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بوتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نحيي إليهم من أهل القرى أفنم يسير في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيسروا الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاء فنجه من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة ليولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون